ل م ا جاءهم ر س و ل ع ه ا ل ن ف ف س ر ي ق ا ك ذ ب و ا ف ر ي ل ق ت ل و ن و ح و ا أن ل ا تكون فتنة o e a h a m a n تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين